ن ب د أ ب د ر ا س ة متن نواقض ا ل إ س ل ا م قبل ا ل د ر ا س ة ن س أ ل عن أ ش ي ا ء م ه م ة أ و ل ا ً لماذا ندرس نواقض ا ل إ س ل ا م لو قال لك قائل اترك الكتاب يا شيخ متفقين احنا اشتريت الكتب لماذا اخترنا د ر ا س ة هذا المتن متن نواقض ا ل إ س ل ا م ن ص ي ح ة العلماء من قبل أ خ ذ ن ا لماذا ندرس التوحيد و أ خ ذ ن ا انه لابد من الرجوع إ ل ى العلماء رحمه الله تعالى فهذا من أ ه م ما يقول ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ محمد بن عبد ا ل ل ه ا ب رحمه الله تعالى أن نؤلف الآن الباب مبطلات الصلاة النواقض في هذا الوضوء محظورات تدرس ا ا ل ح ر مهم م جدا ل أ ن ه قد تقع في ناقض من نواقض الصلاه ة مبطل من و تكون الصلاه ة ب باطله وانت يأتيك ن ق ض و ا ق ا لا و و ض ء تدري تأتي بمفسد من مفسدات محظولات أو صحيح محضور يعني يجب عليك بمفسد بهذا من الاحرام محظول من الاحرام الاحرام مثلا وكن كذا وكذا مثلاً ف هذا أ ه م ما يكون تعرف نواقض ا ل إ س ل ا م قلنا هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا المؤلف انه أ ل ف في هذا الباب هذا ا ل سبب ا ل د ر ا س ة ما هي النواقض لو ق ل لك إ ن س ا ن ما معنى الناقض شوف ناقض مفسد مبطل شيء واحد لكن يقول الشيخ ب ن عثيمين رحمه الله تعالى ينوع العلماء حتى لا يمل الطالب في ا ل ص ل ا ة قلمه و طلات ا ل ص ل ا ة في الوضوء نواقض الوضوء في ا ل إ ح ر ا م مفسدات أ و محظورات ا ل إ ح ر ا م وهنا قال نواقض ا ل إ س ل ا م ما معنى الناقض ا ل أ ك ب ر نفوذ سبب ا ل د ر ا س ة هذا س و ب ا ل د ر ا س ة وما هي النواقض معنى النواقض طيب هل النواقض م ح ص و ر ة بعشره ة نواقب و يقول نواقض الإسلام العشرة صح مشتهر بين الطلاب. نواقض اشتهر الطلاب بين ن الاسلام العشر هل النواقض م ح ص و ر ة في ع ش ر ة نواقض لا هناك غير هذه النواقض حتى هو المؤلف رحمه الله تعالى ياتي معنا في ن ه ا ي ة النواقض انها من اخطر ومن اكثر ما يقع من هذه تبعيضيه ض ن اذا ا ل و ق ل س ت محصورة بعشرة نواقض ف طيب لماذا المؤلف رحمه الله يقول نواقض ا ل إ س ل ا م العشر هذا فيه أ ن المؤلف رحمه الله تعالى سار على ط ر ي ق ة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا نذكر كيف ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنه ا الكتاب والسلام العدد ذكر هذا عدد في نص من نصوص شوية、بله. يعني هل العدد إ ذ ا ذكر في الكتاب و ا ل س ن ة يكون محدد أ و يزاد عليه هل له مفهوم أ و ليس له مفهوم ننظر ننظر في ب ق ي ة النصوص وجدنا ما يزيد على هذا العدد صار العدد ليس له مفهوم و إ ن لم نجد صار العدد له مفهوم يعني محدد ما يزاد عليه مثال ا ل آ ن أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م خ م س ة وجدنا في نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ما يزيد على هذا العدد لا إ ذ ن صار العدد هنا في أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن و أ ب و ا ب ا ل ج ن ة مثلا هذا العدد له مفهوم يعني لا يزاد عليه و إ ن وجدنا ما يزيد عليه صار العدد ليس له مفهوم مثلا خمس من ا ل ف ط ر ة وجدنا في حديث عشره من ا ل ف ط ر ة العشره ب ش ر ي ن ب ا ل ج ن ة وجدنا من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه ة غير ؤ ل العشر اجتنبوا السبع الموبقات ا اجتنبوا وجدنا ء من الموبقات غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إ ذ ن م ر ة أ خ ر ى ح ا ل العدد اذا ذكر في نصوص الكتاب و ا ل س ن ة له مفهوم أ و ليس له مفهوم هل يزاد عليه أ و لا يزاد عليه قلنا ننظر في ب ق ي ة النصوص وجدنا ما يزيد عليه صار العدد ليس له مفهوم يعني يزاد عليه ولا إ ش ك ا ل و إ ن ل من ا د صار العدد له مفهوم يعني لا يمكن الزياده عليه طيب لماذا يذكر العدد وليس له م ل ف و م لماذا لم يقل و النبي صلى الله عليه وسلم ا ش ت ن ب و ا الموبقات ومنها لماذا قال ا ش ت ن ب و ا سبع الموبقات والموبقات أ ك ث ر من سبع يقول هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د من ا ل ص ح ا ب ة رضى الله عليهم في هذا المجلس أ ن يحفظوا سبع موبقات حتى عندما يخرج ا ل ص ح ا ب ة رضى الله عليهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ي س ت ط ي ع م ذ ا ك ر ة هذه النواه الموبقات السبع م ف ه وعلى م و هذا سار ا ل أ ئ م ة و منهم الشيخ محمد بن عبد ا ل ه ا ب نواقض ا ل إ س ل ا م ع ش ر ة حتى تتذكرها خ ط ي ر ة جدا هذه ا ل ع ش ر ة القواعد ا ل أ ر ب ع المسائل الثلاث الثلاثه في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة هذه هي ط ر ي ق ة نبويه ة م ف و م معي الآن طيب إ ذ ن نواقض ا ل إ س ل ا م ليست م ح ص و ر ة ب ه ذ ا النواقض العشره وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نذكر العدد أ ح ي ا ن ا يكون ليس له مفهوم وسار على هذا الائمه منهم المؤلف رحمه الله طيب هل يمكن أ ن نحصر النواقض في ا ل إ س ل ا م نعم في نواقض اربعه ن و ا ق ض ا ل إ س ل ا م ك ل ه ا ت س ت ط ي ع ان ك ت ر ج ع ه ا إ ل ى أ ر ب ع ة ن وهذا ا ق ض و يذكر العلماء أ ي ن في حكم المرتد اردت ل ا ل يسال الله عز وجل ما م يخرج ب ا ل إ س ل ا م م ا يخرج ب ا ل إ ن س ا ن من ا ل إ س ل ا م من الكفر يكون ب أ م ر أربعة ه ذ ه ن و ا ق ض السلام إ وانت ه ل ى ا ل ا ر أربعة قول فعل اعتقاد شك هذا نوع ق و السلام مفهوم الدرس انتهينا الحمد لله、عم. قول لو تتقدم أ ح س ن قول مثل الاستهزاء فعل السحر اعتقاد اعتقد أ ن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من عليه وسلم. شك من والسلام هدي عليه الصلاة شك في توحيد ا ل ر ب و ب ي ة في توحيد ا ل ا ل و ه ي ة في توحيد ا س م ا ل ل ه هذه نواقض الاسلام مفهوم ي ا خ ي الحمد لله من يعد ي لهذه ي الاعشاب أ ش ي ء شاء اللي ذكرها بسم الله ما شاء الله قول بسم قول أو ف ل أو أو اعتقاد ل ل ه الذي ا ندرس د ل م ا ذ ا ن د ر س ا ل ن و ا ق ما هي النواقض هل هي م ح ص و ر ة قلنا ليست م ح ص و ر ة هل يمكن أ ن تحصى قلنا نعم في نواقض أربعة وهذا من أهم ما يكون أن تعرف、النواقض. ذكرنا بالأمس التفريق بالأمس بين بعض البلدان على الفعل على الفعل عليش وهذا يكون النواقض والحكم أخوانا ما ما الآن من حكم في يمنع تدريس هذا المثل وظن في هذا المثل, هذا المثل فيه ادله يا اخوان هذه النواقض ا ل إ س ل ا م ا ل ع ش ر ة انتبه أجمعت الأمة عليها. اجماع ل عليها أ م ة إ ا ل أ م ة على أ ن هذه نواقض لا يشك في هذا مسلم ف ا ل إ ش ك ا التطبيق ل أي يا رجل و س ت ي ن ا ا ل آ ن م ع معنا ن ا يأتي معنا في التطبيق يعني هذه ها ا ل م س أ ئ ل النواقض طيب ن ب د أ ا ل آ ن ب د ر ا س ة هذا مثلا مبارك طيب من يدخل للنواقض الناقض ا ل أ و ل بسم الله لا وانت جالس مو ش ك ل ه الشرك طيب هل قصد بهذا الشرك في ع ب ا د ة الله هل قصد بهذا الشرك ا ل أ ك ب ر أ و الشرك ا ل أ ص غ ر يا رجل يقول ما يخرج ب ا ل إ ن س ا ن من ا ل إ س ل ا م نعم قصد الشرك ا ل أ ك ب ر إ ذ ا لا بد أ ن نفرق بين الشرك ا ل أ ك ب ر والشرك ا ل أ ص غ ر طيب أ م ث ل على الشرك ا ل أ ك ب ر أ م ث ل بسم الله لو تقول الذبح لغير الله قال أ ن ا أ ذ ب ح لغير الله ش ا ت ل ح م والتجاره تقول الذبح لغير الله م ح ب ة وتعظيما ب ا ل أ م س قلنا ا شاء ا ل ذ ب ح لغير الله م ح ب ة و ت ع ظ ي م صرف أ ي ع ب ا د ة سجود ركوع طواف نعم ولهذا قلنا في الدعاء القسم ا ل أ و ل دعاء ع ب ا د ة صرف ا لغير الله شرك أ ك ب ر مخرج من ا ل م ل ة طيب إ ذ ن قصد المؤلف رحمه الله تعالى بالشرك هنا الشرك ا ل أ ك ب ر المخرج من ا ل م ل ة طيب خرج بهذا ا ل أ ص ر إ ذ ن الناقض ا ل أ و ل من نواقض ا ل إ س ل ا م الشرك في ع ب ا د ة الله اي الشرك ا ل أ ك ب ر خرج بهذا قلنا ا ل أ ص ر طيب الناقض الثاني من ناقض ا ل إ س ل ا م مجال مجال نعم بعض الناس هدانا الله اياه وسياتينا في ا ل ق ا ع د ة الاخرى يقول أ ن ا لا أ ع ب د هؤلاء انا أ ر ي د من هؤلاء قربه ل ش ف ا ع ه و أ ن ا مذنب وكذا نقول هذا الكلام هو كلام الكفار سواء بشراء ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله يزول هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقصد هنا ب ا ل ش ف ا ع ة ا ل ش ف ا ع ة المنفيه ة نعم ن جعل الشركة الأكبر ب ي وبين وسال وهذا جعل ما يكون اليوم بالنسبة للملوك ملوك بالنسبة الآن الله ما جعل م ا تستطيع أ ح ي ا ن ا الدخول على بعض المؤكد لا تجد تاتي بالشفيعه و ك ا ل ل ه سبحانه وتعالى قال و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب اجيب دعوه ت ع ا ل ى تفصل ا ل ش ف ا ع ة ف ي ا لك ق و ا ع د أ ر ب هذا هو الناقض الثاني وقلنا هذا الكلام هو لقربون الكلام كلام الكفار ما إلا الله زلفة هؤلاء الله نعبدهم شفعاؤنا عند هذا ما طيب الناقض الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او ت و ق ف او تردد لا اله الا الله نافيا ش م ع م ع ب د من دون الله الا الله مثبت عباد ا ل ا ه وحده لا شريك فعندما يقول لا اله الا الله لا بد ان يكفر فمن يكفر بالطاغوت هو المن بالله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني لا اله نافيه جميع معبد من دون الله فان شك او توقف او تردد او قال انا ما اتكلم عن ل أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله نافيا جميع معبد من دون الله الصعيم ق ا ل من شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه ومال ه يعني الذي لا يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه لم يدخل في الدين أ ص ل ا اليهود والنصارى الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين في زمننا بلغتهم ا ل د ع و ة كفار أ م لا كفار ولا أ ح د يشك في كفرهم حتى و إ ن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليه الصلاه ة والسلام نعم لأن اليوم بعض الناس يقول الناس لأن نعم بعض ذ ا ا يعني في في دين ي بعض ل ه والسلام د يقول ه ذ ع ى على كذا كان هذا نصراني على ما أو و عليه م ى وعيسى ع ي ه ل ل ل ل ص ا ا ا ة و س الله سبحانه وتعالى قال ق ا ت ل ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن ب الله و ل ا ب ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ل ا ي ح ر م و ن محرم ا الله ورسوله و ي ح ي م و ن محرمون محرمون م ح ر م ن محرمون محرمون محرمون محرمون ح ق م و ن محرمون محرمون محرمون م ح ر م ن م ح ر ل و ن محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون م ح ر م و ا محرمون م ح ل م و ن محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون م م و ن محرمون محرمون م ح م و ن محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون محرمون م ح ر هذا النقط ا الثالث طيب الرابع نعم اخي وذكر الله ان ي س ت ج ا ب ربع ا نعم من اعتقد إ ذ ا هو نقط ا في الاعتقاد إ ذ ا اعتقد ان غير ه د ي النبي صلى الله عليه وسلم أ ك م ل من هديه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ا ل حكم بالامس ذكرنا تفصيل الحكم غير ما أ ن ز ل الله وقلنا إ ن اعتقد أ ن الحكم بما أ ن ز ل الله لا يصلح أ و حكم فلان من الناس او القوانين أ و ا ل ط و ا غ ي ت إ ن اعتقد أ ح س ن من حكم الله او م س ا و ي ة أ و أ ن حكم الله لا يصلح اعتقد هذا كافر كفر كفر أ ك ب ر مخرج من المله هذا ناقل لكن إ ن قدم حكم القوانين أ و ا ل ط و ا غ ي ت أ و كذا لحب ر ي ا س ة أ و منصب أ و كذا مع اعتقاد أ ن حكم الله هو ا ل أ ص ل ح للبلاد والعباد ولا بد ان يطبق فهذا كفر دون كفر أ ي كفر أ ص اصغر ر وهذه المسألة ل الله عليه وسلم ظل الخراج ى اعتقد في أن ي هدي الله عليه هدي هذا هذا هدى الله فيه اعتقد عندنا الاعتقاد النبي اليوم ليس في فيما يكون يكون إذا الإشكال الناس صلى وسلم أكمل أكمل لكن من من بعض كفر ا ل ع م ل ي ي أ ت ك أ ح ي ا ن ا إنسان بدعاء يقول هذا الدعاء كان يدعو به ا ل ش ي خ ا ل إ س ل ا م ب ن ت ي م ي ر رحمه الله ن ق و ل خ ي ر ا ل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو الميزان أي ي م ز الميزان ن ا الذي نزل به كل ما ي أ ت ي به الناس سواء كان ا ل ش ي خ ا ل إ س ل ا م أ و غ ي ر ه قل إ ن كنتم ت ح ب و ن ا ل ل ه فتبعوني ا ا ح ب ب ك م الله نعرض هذا الدعاء على هذا ماذا على س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وافق أ خ ذ ا خالف ص ر ك ن ا هذا ا ل أ خ م ث ل ا قال والله أ ع ج ب ت ب ط ر ي ق ة فلان في التدريس في التاليف في اللباس بكذا مثلا نقول له ماذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ننظر في ط ر ي ق ة هذا المعلم أ وافق ه ذ المدرس ا و هدي النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن قبلنا و إ ل ا فخير الهدي هذا محمد صلى الله عليه وسلم إ ذ ن قد ي ب د أ بالعمل ويؤدي هذا إ ل ى الاعتقاد نسال الله ا ل ع ا ي ه و س ل م صح إ ذ ن إ ذ ا اعتقد أ ن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أ ك م ل من هدي عليه ا ل ص ل ا ة أ و مساوي هذا ناقض من ناقضه السلام في الاعتقاد وكذلك في الحكم على ما ذكر على المؤلف رحمه الله تعالى يؤدي العمل في يؤدي ما رحمه قد و ا ل ز ي ا د ة فيه إ ل ى الاعتقاد ع ن الصلاه والسلام بعد هذا إ ذ ا اعتقد أ ن أ ح د يسعى الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وله كافر كائنا من كافر وهذا ت ق د م معنا شيء منه احتجوا بماذا اقول ان الخضر خرج ا عن ش ر ي ع ة موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نقول طيب نجيب هؤلاء نقول ج ي ب هؤلاء ن هذا الكلام صحيح اعتبروه صحيح ان الخضر خرج ا عن ش ر ي ع ة موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا او يخاله الشرع من قبلنا جاء الشرعين ما يخاله. أو أن الخضر من في ليس ل ي موسى من قوم ع هذا الصلاة ان كانت ا ل ق ص ة صحيحه الثاني يقول أ ث ب ت لنا هذا ا ل ق ص ة ا ل ق ص ة هذه ما تصح أ ن الخضر خرج عن شريعه ل ي الصلاة ا ا ل ل و س موسى ن كان من قوم موسى عليه الصلاه والسلام وخرج عنه فشرعنا. شرعنا. ما يخالفه فشرعنا الأمر عنه امتهى ما طيب غيره من, من ابغض ل يقول ن من و ا ق أ شيئا قليل او كثير مما جاء به الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولو عمل به يقول كفر صلى الله ل ي ه وسلم فلا وربك لا اؤمنون حتى يحكمك فيما شجع ب ي ن م ف ا ج د في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلم و ت س ل م يبغض ا ل ص ل ا ة لكنه صلي فهذا ن أسأل عافيه السلام أ ت ى بناقض من ن ق ض ا ل إ س ل ا م ممنوع ا ل س ا ج ا ء ع ل طالب بعد ما سمع هذا الناقض وقال الحمد لله زوجتي تبغض التعدد يعني <تافر> و الحمد لله ا لا ل ه ذ ل يمكن نصح تكفير الأمة. وهذا ما هذا المسكين. ما الله حصل هي ان تبغض التعدد هي ما هي ك الحكم لكن هي ترد هذا الحكم أ ص ل ا لكن هي تقول أ ن التعدد يكون عند ا ل ح ا ج ة و عند كذا ه و عند كذا ه صحيح قال من أ ب غ ض شيئا مما جاء به الرسول قليل أ و كثير قال ولو عمل به نسال ل ه ع ا ف ي السلام كفر ي ب غ ض ا ل ص ل ا ة يبغض الصيام يبغض الحج ا ل ز ك ا ة كذا قال ولو عمل به كفر نسال ل ه ع ا ف ي السلام مفهوم طيب لكن أ ح ي ا ن ا أنت تعلم يعني الشيطان يلبس عليك في الخروج للصلاه يتكاسل كذا أ ب غ ض ا ل ص ل ا ة قال والله ما أ ب غ ض ا ل ص ل ا ة ما يمكن لكن الشيطان لبس علي وكذا و ص ل ع ت و ص ل ع ت طيب غير هذا بسم الله. السحر ل ل ه السحر س ي أ ت ي باذن الله تعالى أ ن السحر ا يكفر وما يعلمان ي من أ ح د حتى ي ق و ل إ ن م ا نحن فتنه فلا تنفر السحر كافر كفر ا ل فالذي يفعل السحر ويرضى به يرضى يعني يعتقد ك ب وكذا م ظ ا ه ر ة المشركين ومعاونته مع المسلم ي ن إ ذ ا اعتقد كفر و إ خ و ا ن ن ا ترى بعض الطلاب هدانا الله إ ي ا ه ك أ ن ه لم يبق معه في العلم إ ل ا يبحث عن قصه ة حاطب ا رضي ل ل عنه من إخواننا هذا ويقول الذي حصل ما حاطب حاطب رضي الله عنه من دافع عنه دافع عنه الله سبحانه و ت ع ا ل ى و دافع عنه النبي صلى الله عليه و سلم و يجب على كل موحد أ ن يدافع عن حاضر رضي الله عنه ما بقي معك من العلم أ ن تبحث عن هذه ا ل م س أ ل ة يا خير حذر عن النفاق في نفسك و كذا و الله صدق ت خ و ا ن ا لا تقرب ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا بخير الله ما تتكلم في ه ب ك ل م ة مفهوم أ ص ح ا ب محمد صلى الله ل ع يقول ه وسلم ي مثلهم مثل العين عينك ا ل آ ن إ ذ ا كانت ت ؤ ل م ك ا ش تصنع تاتي وتفركها هكذا تزيد قال هم مثل العين لا تقربها إ ل ا بخير ولا تذكر إ ل ا محاسنهم يفهم هذا الناقض هو إذا الناقض ظاهرة إ ذ ا اعتقد هذا أ ت ى بناقض من نواقض الاسلام إ ذ ا اعتقد مفهوم وظاهر بعده ما عندنا الا هذا وليحفظ النواقض اخوانا ما قرات النواقض في الطريق الاستهزاء س أ ت ي معنا في كتاب التوحيد أ ن الكفر ك ف ر ا ن كفر إ ع ر ا ض م ا يدخل في الدين لكن لا يحارب ولا يسب ولا يشتم وكفر م ع ا ر ض ة مثلما حدث من فرعون وابو جهل المستهزء كفره نسال الله عز ر ا وجل م يؤمن ما يمكن ع ا ا ر ض ة كيف يسب ويشتب شيء فتوى به ل ل ن ة ا إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة و ا ض ح ة بينه سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم أ و أ ح د من انبياء الرسل عليه الصلاه والسلام او استهزاء واضح فهذا يكفر كائنا من كان ولهذا قلنا نرجع للعلماء فقال و ا هذا يكفر كائنا من كان وإذا وهذا كانت المسأة ما معامل طلاب هدان الله أذكر يصنع محتملة استهزاء تقل الله قلتبت بعد الشباب تركنا ووضحك نقول يقول كفرنا ل ص ل ا ة عبد ا ل ر م ه ذ ه مساله خ ط ي ر ة جدا、أخواني. لان الشيطان قد يفتح لك أ ب و ا ب من الخير حتى يوقعك في باب واحد في الحديث أن أين النبي ابن هذا هذا الله عليه وسلم؟ أين؟ في تبوك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الرجل قال الكلام المشاركة القيم صلى وسلم يقول تبوك متى مع بعد في أ ن ا ل ح س ن ة قد تدخل النار و ا ل س ي ئ ة قد تدخل الجنه ة ذ اي ق و ل ابن القيم ح س ن ة قد تدخل النار اي ه نعم جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا ا س ت ه ز أ قال ما ر أ ي ن ا مثل ق ر ا ئ ن ا لا تعتذروا قد كفرتم والسيئة قد بعد عبدالسلام كفرتم تدخل والسيئة كيف يذنب ذنب واحد و ت ذ ك ر هذا الذنب و ي ف ع ويصنع والحج و ع م ر ه و ا ك ف ا ر و ص ي ا م و ص ل ا ة واستغفار يخلي ماذا قال عندي ذنب يا اخي قال لا والله ما أ ن س ا ه صح و م ع ن ى ه ذ ا ان يذنب وكذا لا ولا لا بد حذر من هذا الباب هذا الباب خطير قال الكتاب و ا ل س ن ة لا تقربهما إ ل ا وانت الذي إنما المؤمنون الذين إ م اذا المؤمنون ا ل ي ن إ ذ ذكر الله الوجلت اي خافت قلوب و إ ذ ا ت ل ي ت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم إ ي م ا ن ف ك ل م ة و ا ح د ة يكفر بها مفهوم طيب ا ل أ خ ي ر إ ع ر ا ض وقلنا اراد الكفار والله أ ن نصل إ ل ى هذا إعراض عن دين الله بالكلية دين لا تعلم أ ص ر ك كيف يعمل ل ل علم وهذا يقول اليوم بعض الناس يقول لك يا أ خ ي تعال احضر الدور تعلم أ و ج ب الواجبات عليك التوحيد قال لا ا وارض عنك أنا ما استطيع لماذا عنك أتعلم ما أعمل فأنا لا تعلم أخاف فأنا ما قال لا حتى أعاقب على ترك العمل فر من ماذا من ترك العمل وقع في ناقض من ناقض ا ل إ س ل ا م اعراض عن دين الله بالكليه لا ك ت... ل ل ي يعرف من ا ل إ س ل ا م إ ل ا أ ن ه ميم سين لام؟ لا ميم ت و ح ي د لا أ د ر ي عنه شيء نبي هذه ا ل أ م ة لا أ د ر ي عنه شيء ا ل ص ل ا ة الصيام اعراض عن دين الله بالكلية تعلم اشكال اخواني وارادوا ا ل نصل الى هذا حتى ن ه م قالوا يعني في دول الغرب قالوا لا إ ش ك ا ل ب أ ن هؤلاء يهاجروا إ ل ي ن ا وهؤلاء الكبار ميؤوس من ا منهم الاولاد لنا أ الأولاد لنا من هذه الوسائل صحيح ما هب و د ب ويعرف ا ل ع ق ي د ة ويعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا إ ع ر ا ض عن دين الله بالكلي طيب لا تعلم إذا ما تعلم كيف يعمل أصلا طيب. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى وقلنا هذا فيه إشارة تعلم تعلم يعمل كيف فيه أن المؤلف يرى أن أكثر ثم رحمه يرى غير محصورة بعشرة إلى النواقض نواقض يكون لكن من فأجد أن ن ح ذ ر ونحذر منا ه ف أ ن ت ش ت ع آخر أ ن ت لا تنتظر حتى تسمع ا ل س ب و استهزاء ل ا لا تنتظر ا ن ه إ ن س ا ن يقول لك و الله أنا لا ت ع ل م ك ف ت أ ت ي و ت ع ل م الناس خ و ف الناس ت ع ل م ه م كذا تنشر فتوى اللجنه د ا ئ م ة في حكم س ب ا ل رب س ب ا ل نبي صلى الله عليه وسلم في استهزاء ل ا صحيح قالت خ ا ف ظ على نفسك ثم على غ ي ر ك م هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم نراجع ه ا نراجع النواقض من يذكر لي ناقض م ن ا ق ض الاسلام ناقض واحد ب ق ي ة ونوم ي ل ا بسم الله الشرك في ع ب ا د ة الله اوقف يقصد الشرك ا ل أ ك ب ر او الاصغر يقصد الشرك ا ل أ ك ب ر مخرج من ا م ل ه إ ذ ا مات على الشرك ا ل أ ك ب ر فهو نسال الله عز ه ا ل محلل م و ل العمليه ب ن ا ر صح و إ ذ ا مات على الشرك ا ل أ ص غ ر ي ع ذ ب بقدر هذا الشرك ثم يدخل الشرك ما يحلل اذا تاب من الشرك ا ل أ ك ب ر في وقت تقبل في ا ل ت و ب ة تاب الله عليه يا رجل شرك أ ك ب ر الدليل قل يا عباد الذين أ س ر ف و ا على انفسهم لا تقنطوا من ر ح م ة الله أ ي نعم اذا عندنا ا ل إ ش ك ا ل في أ ن ه يموت للصلاه والسلام على الشرك الاكبر إذن اهم ما عليك م ع ر ف ة الشرك حتى لا تقع فيه صح أ ي نعم ا م ث ل على الشرك ا ل أ ك ب ر قلنا الشرك في ا ل ع ب ا د ة الشرك في الدعاء صح أ ك ر ن ا تفصيل هذا ش ر ك في الذبح لغير الله محبته وتعظيمه خوف ع ب ا د ة وتعظيم وسر وسياتي معنا في التوكل والنذر وغير هذا الله ف ت ح ع ل ي طيب ك ا ل ث ا السلام اخوانا اخي السحر الساحر لا ن نوقف نعم من نعم ي في كفر الملة مخرج كفر اكبر اشك طيب وسياتي معنا باذن الله تعالى تفصيل السحر وما ل ى ذلك في كتاب التوحيد ولا أ ش ك ا ل طيب غيره نعم ع ل ى ا س ت ه ز ا ء سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم صح استهزاء بايه ا ل ش ر ع ي ة ب ا ل ك و ن ي ة استهزاء ب ا ل ق ر آ ن استهزاء ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هذا أ ع ظ م الكفر لأنه كفر معارض مثل أ ب و شهل و أ ب و لهب ف إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة بينه و ا ض ح ة يسب الرب فهذا كافر كائنا من كان واذكر علماءنا أ ه م يمكن أن توقف في ينبه طيب المسألة محتملة كانت ترك تركنا أن أصلا توقف وإذا هذا أصر وذكرنا انه لابد يعني العنايه بهذا الباب و أ ن ا ل ح س ن ة قد تدخل النار ا ل ص ر ا ح ا ل س م ء و ا ل س ي ر قد تدخل بشيء من أ ب غ ض شيئا قليلا وكثيرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أو عمل السيء لابد الله لله أشياء أربعة بالهجاب عمل نصرعه أربعة به تحب كفر ذكرناه في في إذن أن أشياء تحب كل ما جاءت ب ا ل ش ر ي ع ة فمن يرد ي الله أ ن يهديه يشرح, صدره يشرح صدرك الإسلام يشرح ر ص د دائم طيب وهذا هو التسليم صح ا ل إ س ل ا م هو استسلام لله بالتوحيد القدره والطاعه الله افتح عليه نعم وقلنا هذا الذي وقع في الكفار الذي نبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا عن الله زلفى ولا شفعاؤنا عند الله أ ر ا د ه م الشفاعه من ا ل ش فيه ا ع من ف شرك اكبر طيب غير هذا نعم من, من اعتقد أ ن أ ح د يسع الخروج عن ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم كما موسى والسلام الخضر الصلاة وسع نقول عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؟ نقول. نسلم لكم أ ن ه ذ ا ا ل ق ص ة ص ح ي ح ة لكن إ ذ ا كانت ص ح ي ح ة ف ا ل خ ض ر ليس من قوم موسى او ان هذا شرع من قبلنا وجاء وهي والسلام شرعنا ما يخالف هذا إن صحت فمبارك وهي لا تصح فإن كانت لا ذا الاحتجاج الصلاة في فإن صحيح إيه نعم ثم حتى أن عيسى عليه إن أن ثم بطل صحت تصح تصح حتى في آ خ ر الزمن عندما ينزل لا يرضى إ ل ا ا ل إ س ل ا م ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم طيب ي الله فاليهود والنصارى الذين في الزمن عليه الصلاه والسلام والذين في الزمن اليوم بلغتهم ا ل د ع و ة و م د خ ل و ا في الدين كفار حتى و إ ن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام غيره م نعم أخي موضعها اذا اعتقد نصرتها اولا هذا ي ا أ خ ي اليوم تسمع من بعض الناس و الله يعجب بما علي الكفار من نظام و ح ض ا ر ة وتقدم ي ق و ل ي ا أ خ ي سبحان الله لو تذهب ه ذ ه ا ل أ ن ظ م ة واذهب هؤلاء الطغاه ي في حكام العرب انهم ط و ا غ ي ت وكذا قال و ه اذهب ه ؤ ل ا ا ل ط و ا غ ي ت واتين هؤلاء الكفار صدق ويحكمونه يكون نظام مثل ما هو النظام في كذا مثلا هذا إ ن اعتقد كافر أو يقول مثلا أنا هؤلاء أو أعين يقول و أ ع ت ق د ك ذ ا و ك ذ ا و ك ذ ا م ي ج ن يكون هناك امر ي ان ي ك ن ه ن ا م ا ل أ ص ل ح ل ن ا و م ا ي م ك ن تصير م ر يجب ان ا ك امر ي ب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون ه ن ا امر ي ب ان ي ك ن ا ك امر ي ب ان يكون ا ك امر ب ان يكون ه ن ا م يجب ع ن هناك امر يجب ان يكون ه ن ا امر ان يكون هناك امر يجب ان ي هناك امر ي ب ان يجب ان ه ذ ا ذكر ي ب ر ه لا من اعتقد أ ن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ب ر من ه د ي أ و الحكم ذكر لا ذكر ما عليه ص ح الحمد لله طيب من لم يكفر أ ي ض ا ماذا كفر أ و شك كفرهم في أو توقف أ و ترتد ا ل أ خ ي ر الاعراض عن دين الله ب ا ل ك ل ي ة وقلنا أ ر ا د الكفار أ ن نصل إ ل ى هذا ولا نعرف شيء عن الدين ا ل إ س ل ا م طيب حفظها سهل ما في اشكال إ ذ ا ما استطعت أنك تحفظ ان ل كما هو تعد و افتحها ق ل دخول الشرك ي عباد ع الله ن ق بين وبين ل ل ه تعدها والصلاة وكذا تراجع مرة برتين مرة ت س أ ل فلان من الناس متماش وتراه و ر ا ث لانه ك ت ف ي ها ولا ف ر ق في ه الله سبحانه جميع هذه العاقل ن بين المستهزئ الهازل ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه جد ه ن جد وهزلهن جد منها الرد الخائف الخائف على ماذا خائف على ماله على منصبه على كذا صح إيه نعم هو يقصد بالخائف هنا نعم غير المضطر هناك ف ا ل ض ر و ر ة شيء والخوف شيء ت تعرف ان بعض الناس هدانا الله اياه بحسب المجتمع يدخل مع الفساد وكذا يبدا تكلم وقل اهل الدين فيهم وكذا او يسب ويشتم وكذا هذا خائف من ماذا من التمس ر ض ى الله بسخط الناس رضي الله عنه و أ ر ض ى عنه الناس جسد من جسد عملا ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه و أ س خ ط عليه الناس إ ذ ن أ ق ص د المؤلف بالخائف هنا خائف على منصب على جاه على كذا يخاف من الكلام بعض الناس يخاف من الكلام من قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله ف إ ذ ا أ و ذ ي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل خوفه من كلام الناس ك أ ن ه عذاب معلوم قال أ ن العبد يفر من عذاب الله بماذا طاعة الله فهذا وافق هؤلاء وخاف من هؤلاء جعل لكلام هؤلاء ك ا ل ف ت ن ة و ا ل ع د ا ء وافقهم وتعرف انه احيانا يعني حتى يعني ما يريد احد يراه ان ه لديه ل ي ح ي ة او ثوب قصير او كذا في بعض المجتمعات الصراحه يتملق يعني للناس هذا هو الخائف ف هذا م ت ه ا ليقصد ل ي ا ل م ؤ ل م الا المكره مع ان عندنا الاكراه له شروط طبعا الا إ ك ر ه إلا من أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ل أ ن عمل القلب لا يطلع ل ل ه ه ذ ا و ا ح د الثاني أ ن يتحقق ا ل إ ك ر ا ه تعرف بعض الناس ما يكره على شيء و ي ب د أ يسب ويتكلم الشريعه على ا ل ا ع ت ق ا ل لا على القول أ و على الفعل بشرط لاكون في هذا تعدي على غيره أ و كره الشيخ حسن على قتل ا ل ش خ ا ل فمن أ ج ل أ ن يلقي على حياته يقتل خالد ماسح أ ح م د رحمه الله هل كان في حقي انه يستطيع أ ن يقول بخلق ا ل ق ر آ ن لا ل أ ن هذا م و قاصر عليه لو قال هذه ا ل ك ل م ة ظلت ا ل أ م ة إ ذ ن في حق أ ح م د رحمه الله هذا م هو مكره لكن غير ه من العلماء زمن أ ح م د كان يقوله بخلق القران آ ن بعض الناس هدان الله إ ي ا ه على م ا يذكر الله ش ي خ بن ي ن رحمه الله يكون هذا ا ل أ م ر عنده مظنون وليس بياقيل قبل أ ن يسافر يحلق اللحيه لماذا قال الله مكره يقول الشخص ي ا ل ل ح ي ن رحمه الله تعالى ا ل إ ش ك ا ل في ه ذ ا ا ل أ و ل أنه لو صبر هذا ا ل أ و ل ما أ ح د حلق ا ل ح ي ه لكن حلق ا ل أ و ل حلق الكل م ع أ ن ه هنا هذا مظنون وهي سبيقي ولو يعني كان هذا ا ل أ م ر م ع ن هذا انه ما أ ح د عمل ب ا ل ش ر ي ع ة أ ص ل ا فلو تحققت شروط ا ل إ ك ر ا ه يصح و إ ل ا فانت لا مجال ل ل أ س ئ ل ه أ ن ا جئت هنا أ ن ا أ س ا ل لا اسال هذا على والمؤمنون على هذا هذا معروف م عرفا و قال ت ا ل م ش ر و ط شرطا والله أ ع ل م صلى الله على النبي محمد واله سبحانه ل يكفي وتعالى